أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انقذنا من وهم في غضب of all our C from na from xin Amen. <laughs> lanu أم تأخذوا آلي أسماء Ah, uh -huh. Ấ لا nơi الحق فهم nên كذالك كان الذي وُدَّ فَمْ فَسَأْ رُوم فَلَا يَتَّقُونَ رَدَّ اللو <تصفيق> Byddwn ni'n One of all I Uh oh the ياسين لن ننسى كم فأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ ناذا من قبل فَنَنَ جَنَّهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الثَّرِ بِاللَّهِ وَنُصِرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ في آياتنا انهم كانوا قوم سوء فاضرفناهم علموا القوم وقلنا لحكم شاهدين ففهمنا وكلاً آتينا حكماً وعماً وشفرنا مع داود الجبال يسبحنا الطير وعلمناه صنعة نروس لكم لتحصنكم من وكنا بكل شيء معالمين ومن الشياطين من يطلق أجرنا له فكشفنا ما بإيه من ضر وآس وكذلك أنجي المؤمنين a thy kamal <laughs> anza